يا رمضان عدت إلينا بالأنوار تحمل معك الدشرى ليل نهار لتذكرنا فعل البر وحب النار كيام الخير وأن الله هو الغفار وأن الدنيا تحلو نحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمة والإنسان وأنا الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمةين والإنسان يا رمضان عدت إلينا بالأموار تزر بخير الناس ونعام زائر زائر Allah, magalljunk a hadal Qurán, együttünk a töréken Olyan lények, szó